Asha Allah, Allah ilyen Allahumma Allah shayita, Asha bana Muhammedanun rasul. Néhány alkalom szorongatnak nekünk, de hisz borzó, úgy értem, a maradéktól lehet maradni a vonzásra, és كملنا على المقدمة، كملنا على أبواب على اللي أبواب الفصل، أبواب بتعيتها الأحكام عامة والأدلة الإجمالية والمشتهد المقدمة أو صفة المشتهد صفة المشتهد. كملنا الأدلة الأصلية هو الأدلة الإجمالية وكيف تلفت منها. بعدون الباب الأول هو الأحكام، باب الأحكام ده مهم لكل الناس، يعني مهم حتى للي مش مشتهدين إن هما. تعرفوا وعلى قدر ما معرفتهم بي على قدر ما هم بيضربوا على وصيرة في حياتهم اليومية فضلا عن دعوتهم الله عز جل وعلا كن دعاء وبعدين كبرنا على الأحكام من الأحكام التكفيرية والأحكام الضئيل والأحكام التكفيرية هي اللي تعذق بالمكلف آه وهي آه لا لأن ما اللي, اللي, اللي الأعمال اللي يعملها المكلف إما يفعلها بسبب عليها ويأثم لم تركها او يثاب عليها واذا اكمل تركتها او يثاب يعني او تركها على فعلها او يثاب تركها لتعالى او لا يثاب لا يشك ولا في يعني في اختلاف كبير في في تعريف الأحكام في طق معين يعني في, في اسم واحد أو في تعريف على الأحكام منها اللي اللي هم الواجب والمستحب على الواجب اللي في, متعددة في الواجب اللي على الواجب والمستحب بعض كل بعض على كل مكروهات زي بعض، على كل محرمات زي بعض، وفي بعضهم الواجب مثلا يبقى فيه لو تركتوا. لو الشخص ترك بعض الواجبات، وبعضها لو تركها يبقى أربع وبعضها في الوسط، وبعضها غير المستحب، ولذلك دائماً تلاقيه في حتى اللي هي ممنوع مستحب والواجب أو, مستحب أو مباح من أو من مباح مكروه أو من مكروه كثير ما تجد خلاج من العلماء فيها لأن الشرع شدت في حتة وخفف في حتة هذا العلماء اختلفاً بعضهم نظر من نحية التي شددت سجعله واجب مثلاً بعضهم نظر من نحية التي خففت سجعله مستحب ولو نظرنا وحققنا اللي اللي هو ممكن يكون من هذه الأشياء واجب ولكن ليس أنكملت بكل الغذبات اللي هي الشديدة لا ممكن ايه يكون الشرع لخص في الحاجة فيه فيش ضروره ده اللي معظم المجتهد مثلا ودي رحم الشرع برضه المحرمات نفس الكلام وهكذا وبعدين اتكلمنا على ان بالظبط المرات دي مهمة من جه التعارض ان التعارضات في المواد دي, دي. والحاجات دي بتفرق جدا بالذات في احكام الشريعه الشرعية والقوانين الدولية المسائل دي بتبقى غايه الاهميه így valahol egy csapat is törődik azzal, hogy mi a helyzet a világban, hogy mi a helyzet a világban, hogy mi a hogy إن الكفار جعلوا بعض المسلمين أدرع إيه؟ أنت تتربس أنت تتربس جعلوا بعض المسلمين أدرع فدي في وقت تطورة قتل نفس المسلمة فيش أخطر من كده يعني في أخطر من كده إيه, إيه أصل حرام بالثرزي صح ألا فأنت هدى قتل لا مش نفس مسلمة لأ ممكن تغطل لك 30 نفس مسلمين 100 نفس مسلمين és so, a béli, hogy őt telftethadik a hely, majd, fá, meg ezeket a kutatások, hogy a magyarok, hogy a magyarok, hogy a magyarok, hogy a magyarok, hogy a magyarok, a magyarok, hogy a magyarok, hogy a magyarok, hogy a magyarok, hogy a magyarok, hogy a magyarok, hogy a a وخطوره عدم النصر كبيرة، يعني ليها شروط برضو مش مطلقه بس الشاهد ان الموضوع ده بيفرق جدا وبي مهم جدا عند الايه عند التعرضات ماشي وبعدين اتكلمنا على مساله الايه اللي من المسائل اللي عملت تشكيلات كتير عند تيم الاخوه وقبل كده بعض العلماء فضلاً عن الاخوه بقى اللي يوجد عناصر متعددة في الوجه tehát őlni a 1. hagyó a csoport fő, a 2. hagyó a kádru, a 3. hagyó a záman, a 4. hagyó a szórt eladás, a 5. hagyó a mi. A fő. Szóval minden kötegbe a csoport fő, a tejében különböző, akkor néhányuk elvált, néhányuk elvált, néhányuk elvált, néhányuk elvált, néhányuk elvált, néhányuk elvált, néhányuk elvált,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 وها كان الذكاء مشددش علشان ما سطحش الفطيره وعشان ما شطر فمشددش في الزمن ممكن انت تي تزكي قبل وقت اصلا ممكن بعد الوقت بشوية ماشي وهكذا وبعدين اتكلمنا بقى على الايه الواجب بينقسم بالنظر الى اجلته الى نوعين المخير وبين المخير ده موجود في الشرع والاختلاف في بين العلماء اختلاف من اهل السنة المعتبر هو اختلاف شبه رضى شبه رضى في ناحيه növegésű, de nem túl nagy. Aztán a második szakaszban, a második szakaszban, a második szakaszban, a második szakaszban, a második szakaszban, a második szakaszban, a második szakaszban, a a második szakaszban, a második szakaszban, a a második szakaszban, a második a második szakaszban, a második szakaszban, a második szakaszban, a a a بحثمة الشارع في جعل وقت لي ساعة في الوقت هي رفع الاج الحرج وموافقة حاجات الناس. فبالتالي العلماء حطوا ضوابط علشان يستقيم هذا الواجب. فحطوا ضوابط العزم على الفعل وضمن القدرة ومرحضة الازن ومرحضة الحاجة. واختلف المسألة مرحضة الحاجة وان الكلام ده ضروري معقوله. مهم اللي احنا نعتبرها ولكن بتختلف بتختلف مشكلات الواجبات الموسعة والمضيق فباستقراء الشرع نجد ان بعض الواجبات شدد عليها فعلا في الحاجات دي زي الحج بدرجه ان جمهور العلماء على ان الحج ايه على فرض مش على طرف فاول بعض العلماء قال هو على طرف وحط ضوابط دي وشدد في الضوابط يبقى قوي قوي مش عادي معناها ممكن يكون مرجح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 وفي الصلاه مثلا اللي قالوا جمع على الفطر يعني ايه قال لك اذا يعني في بعض الأشياء إيه اللي هي مخت... يعني إيه على حسب تجديد على حسب احنا دي فنلاقي الحج لو قلنا جامد وممكن لو قلنا الصلاة مثلا أقل من الحج في التجديد وان كان برضو اقل منه مثلا لي التجديد دائما جاي من, من أدلة الشرع مش من حتة تانية وبعد ذلك اتكلمنا على مسألة اللي الفرض الكفاية والفرض العين وبعض الحكمة من فروض الكفايات اللي اللي الأم تحتاجها ولكن يتردّم على كل فرض فهي الأم تحتاجها وهي كثيرة ومتعابدة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 اللي قادرين على فاعل وفاوض الكفاية واحد يلزم عليهم اللي هو يتعالوا إيه وفاوض الكفاية واحد. ومن ناحية الاستحباء يستحب اللي هو يبحث عن أهم فاوض الكفاية وأفضل فاوض الكفاية وهم أوفق لرضى الله عز وجل بالنسبة له وإن اللي ده بتعرف بأربع حاجات أولا حاجة حاجة الأمة وده الأصل فرض الكفاية تاني حاجة جمس العمل تالت حاجة اللي القدرة والحاجة اللي هو يستطيع يعطي يعطيها أكثر وبعضها الآخر فيها الميل يعني لو يحبها أكثر وراها حاجة الإيه الظروف نشيل وبعدين كلينا على الإيه الفرق الإيه الواجب الإيه المحدد والواجب وغير المحدد إحنا عنا في الفرق كفاية هنا مش مشترط عايز إيه من جهة الثاني في الواجب المحدد وغير المحدد المحدد مشدّد عليه على قدر الفعل وصفة الأداة أو قدر الفعل بس على حسنين. أما غير المحدد ما بيقول مشدد عليه على قدر الفعل ولا على صفة الأداة. قلنا اللي إيه؟ إن المحدد معرضة تقوية وفي الشارع مقدار ظاهر لكل أحد. زي الصلاة زي الصيام زي, زي الحج أما غير المحدد نطلب فعلنا نطلب تحديد مقدار. ومن الغير المحدد منهم هو مضيق ومنهم هو موسع أو مطلق. فالمضيق زي مسألة لو واحد إيه؟ لقي لقى حادثة في الطريق. نجيم. هنا بيبقى واجب في الاصل فيه لغة محدد بس هو مضيق لي عشان لازم حد ينقذ الحادثة دي. فلو هو أول اثنين أو أول ثلاثة لازم يتحرك. ولو هو رقم تلاتين أو ممكن يستمر يعني ممكن يمشي. فمعناه بس الواجب ده مضيق. لازم حد يروح ينقذ الايه وممكن يبقى الواجب ده غير مضيق مطلق أو موسع زي الدعوه او العون زي, زي تعليم العلم فدي واجب موسع ماشي وبرده ممكن يكون الواجب المحدد ده واجب معين فرض عين يعني ممكن يكون ايه فرض كفايه ففرض عين زي بيرين الوالدين فالشعر ما حطناش فيها تحديدات معينة زي كبير الوالدين وكنا جعلها فرض ماشي Ujj, janisztala, xadtet kavad, ma janen, a kondifix, a kvad, a kvad, a kvad, a kvad, a kvad, a a a a وفي من ال إيه من ال طبعاً أكثر فرض الكفايات واجبة بالموحدة أكثر فرض الكفايات إيه؟ غير محددة وذي يعني تتفق مع مقصد الشريعة من هذا الكفائي الكفاية إذا فرض البيبعي الأم محتاجة متنوع وكذا فالطبيعي في البيبعي غير محدد يعني فاهم وكلمنا في مسألة إيه؟ الواجب المحدد ده بيغلب عليه الواجب الغير المحدد بيغلب عليه الوجه اللي يعني والواجب المحدد بيغلب عليه اللي هو بتاع بيغلب عليه ماشي. والواجب غير المحدد قلنا بالتلبس يبقى حد بده يتعين ماشي كده يبقى احنا راجعنا بسرعه على الواجب راجعنا على الايه الواجب ندخل بقى فآخر في في في في حاجة في الواجب إن شاء الله هي قاعدة ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويسمى الرماء مقدمة الواجب مقدمة الواجب سموها كبير ماشي. بيقول إيه هذه القاعدة من القواعد أصولية المهمة التي انبنى عليها ثقم كثير وهل على الإطلاق المذكور في العنوان ولا تصدق بعمومها وإنما نقول ما لا يتم الواجب إلا به ينقص مقصم tehát, tényleg, tényleg, benne a magán szó a gárdán. És, mint szóval, de nem isz, nem isz, nem isz a magán. Elfelejtettem a gárdát. Tényleg, benne a magán szó a gárdán. És, يتم szóval, ولكن de ha nem értjük a magán- és a szabályozó szabályokat, akkor a szabályozó szabályokat nem értjük. De ha nem értjük a szabályozó szabályokat, a szabályozó a ما لا akkor a szabályozó szabályokat a ثاني حاجة ما لا يمكن عقلا أو صلاة أو عادة أن يفعل الواجب تماما إلا بفعله. ماشي؟ بدل أي حكدين؟ أن يفعل الواجب تماما إلا بفعله وأن يفعل المكلف واجب واجبة تماما إلى بفعله. مشوفت كلامه؟ طيب فدلاتي عندنا لو إحنا بصينا كده ما يتم الواجب به؟ هلا أي حكدين؟ أول ما يتم الرجوب إلا به فائم فهذه ليست واجبة باتفاق فليس على المكلف أن يمسك عن إنفاق ما عنده من مال حتى يتم الحول ويزكيه وليس عليه أن يمسك ما عنده من بهيمة الأنعام أو يزيدها حتى تبلغ نصابا تجب فيها الزكاة مثلا فإنما يتصرف في ماله تصرفا عاديا من غير هروب من الزكاة فإذا حال الحول وعنده مصاب الذكاء زكاه وإلا فلا فهذه الشروط والأسباب وإن كانت باخله في عموم ما يتم الواجب إلا بها به لكنها غير مرضة ماشي إيه معناه كده بادي إحنا <تصفيق> لو إحنا شو كده هلاقي ما لا يتم الواجب إلا به في شروط الوجود وأسباب الوجوب والمعانع ديت من باب ما لا يتم الواجب إلا به يعني إيه؟ دلوقتي أنا عشان الزكاة عشان أذكي مش لازم الحاول يجي ولازم يبلغ النصاب ولا مش لازم لازم صح عشان عشان أتك... طيب هل يبقى النصاب بلون النصاب ده هل يجب عليك اللي أنت النصاب ما يجبش هل يجب عليك اللي أنت بيجي بحاول أكيد ما يجبش عشان الحاول مش بيت القصد ماشي فقالوا يستثنى من القاعدة ما يتم الرجب إلى به اللي هي ظاهرها دي اللي هي ما يتم الوجود إلى به اللي هي إيه؟ شروط الوجود وأسباب الوجود وإتفاق معانع الوجود، فهذه ليست واجبة بالاتفاق. يعني ما استقرأنا الشرع، لإنه الشرع بخليش شروط الوجود ايه؟ واجب. ماشي؟ فممكن واحد من القاعدة يظن اللي دي تبع القاعدة، ولكن دي مش تبع أي قاعدة. فحتى لاحظ القاعدة، عشان كده الخلاف كبير في قاعدة فيه في تسميتها، حتى لاحظ قاعدة الإذن ده ومش أصدّهم. إلا دخلوا فيها ملاياتين من رجوب إلا به ولكن هما ولكن هم فعلاً تعفيرنا إلا هما دخلوا فيها ملاياتين من رجوب إلا طيب يقول بقى فليس عن فضل ممكن يقول أن يقول في قاعدة واضحة هم؟ دي لا يعني ما لا يجب الواجب إلا به أي يبقى يديتها أنت غيارتت إيه؟ شروط بي شروط... شروط يبقى أنت غيارتت قاعدة مش خلي واجب ياتيبنا تخليها لقاعدة مستبعد صح؟ <تصفيق> لا بل عدد وضلش بجهة الزكاة واجب, واجب الزكاة ماشي؟ الزكاة واجبة صح؟ حتى تتم لازم يلقون نصب؟ لا, لا, لا, <تصفيق> لا تجب على الفرط لا تجب على الفرط صح؟ ولكن واجب هي واجبة بذاتها اللي بغض نصبها تجب وبعد كده بقى تتم أرم تتم؟ <تصفيق> يعني بس إحنا عم في القش قليل ما في الآخر نفهم إيه الأشجوط الوجود وإيه وأسبابه وانتفاءه ونعود داخل في اللي في القاع. ناسية هي الاسم القاعدة نفسه مش داخل فيها أو مش أو, أو اسم القاعدة داخل مش تثقبه. بمرحلة بقت ثالث إن شاء الله لا بعض اللي المراحل تاني. ساعدني بس لأن الحاجات اللي هي مش في قاع بس نبى شاء الله. وينص الرس على المكلف ان يمسك عن انفاق ما عنده من مال حتى يتم الحول وهي زكيه عملنا السريعه ان دي الشريعه ما بتجيبش على المكلف اللي هو ايه اللي هو لازم يمسك إيه؟ عن انفاق المال حتى او يتعامل ايه يتعامل طبيعي فلو قبل الحول عليه ان يمسك ما عنده من بهيمه الانعام أو يزيدها حتى تبلغ نصاما نتج فيها الذكامه فمش مطالب شرعا ان يحاول يوصل للايه النصاب، صح، وإنما يتصرف في ما تصرفا عاديا من غير غرور من الذكاء، فإذا حال الحول وعندهم نصاب نصاب زكاة ذكاه وإلا فلم؟ اللي أنا الشرع بيتطلبنا إيه به؟ فهذه الشروط والأسباب وإن كانت داخلة في عموم ما لا يقدم الواجب إلا به، لكنها غير مراد. حتى حط اللحطة اول أو المشمافين على اسم كلهم متفقين يأجل إيه مراد؟ ولكن هي غير مرضة ولكن يعني في بعض بعض شروط الوجود اختلف فيها شوية هل يجب ان انت تحاول تحصلها ولا وهل أقولها يعني أشدها في الخلاف يعني مسألة ديال الحش الاستطاعة هل يجب عليك ان انت تحاول تحصل الاستطاعة ولا لا تختلف معنا ما قالوا لا ما يجبش عليك أن تحصل الاستطاعة هي لو حصلت الحج واجب ما حصلتش الحج ايه مش واجب وبعضهم قالوا لا لو احنا نظرنا الى الشريعة نجد اللي بايه اللي الشريعة شددت في مساءة الحج جامد فلو واحد يستطيع ان يحصل الاستطاعة بدون مشقة فتجب عليه يجب عليه لو يحصل الاستطاعة والنصوص تدل على كده. فهذه مسألة اختلف فيها عندما كنت مناقش واحد يعمل من المسؤولين في المسألة ديت قال لي يعني نفترض نفترض نفترض روف له له الشركة واجب لي بقى صورة بقى ان هي اي عنها له في الشركة اعمل لنا الشغلانة الفرانية دي لو عملتها هتحك. ماشي؟ هيا كده بس انت عملتش؟ ماشي؟ هل يجب عليه لو يعمل الشغلانة دي انا ما يجبش والشغلانة دي هتكلفه من بس أو قبل ناحية الوجوب يعني الطاوعة ناحية الاستحباب المسألة واضحة فهو قبل مثال اللي برهية نحن نقول واجب عصام هو يعرف يحصل بس يعني يعرف في مين يعني هروح شتارلي مين وما نزله واحد مفهومنا؟ فالظاهر المسألة بفرض مسألة من نعرفش نحطها في درج واحد يعني مطلقا ولا نقدر برضه نقول عدم استطاعة يعني الاستطاعة واجبة مطلقا ليه عشان واحد مثلا egy tanult így a look, hogy meghly rumorúja azt vállog utina bi aztán, helyrond a vármaz, hogy mihég úgy mennye Mutta vállog ha�� Nagyon nei Az igazi tengely �akit hagyott, akkor még mink yupozni és يعني val, hogy meg tudjek hogy okozás hogy hova megmelyrik lát racist GET além az éltини neményársky azonnal. Nem nézt a nesvár? a ke Barnes volt. Létt Being nez a 1500 sen minden azonnalais 4000 مفهوم معنى فده من ناحية الوجود دي اللي ايه حصل فيها خلاف شوية مسألة الحج ماذا تفضل؟ اللي هم ايه؟ هو كل ده بينظر الى نصوص الشرع فموصد ده فوجدوا ان النصوص الشرع شددت في الحج شددت في الحج يعني من إلا متى مطرية أو كذا وكذا فهم طبعاً القول اللي, اللي هو يجب ان استطاع متقدم ده قام ليه يا نديم فكنا بنتكلم ال... ال... ما تخش بقى في النقاش ما هو اصلا انت خدها الاعلانيه مثلا تقول لي الحجز واجب على فتره واجب على الطراخي فاهم قصدي انت ممكن كده من بعيد تحس ان الوقت على الطراخي ده خالص فاهم قصدي ولكن لما تنظر بقى بالضوابط اللي حطيناها وكذا وكذا يقرب تحس ان هم قريبين دلوقتي فاهم قصدي فبرضه كتير من اللي قالوا يجب ان استطاع الحجز يجب تخطيط القطاع يعني اعملها ضوابط ما يعملهاش كده ما هي تفيد يجب على الزبطاع. لا حط لها ضوابط منها لو كانت القطاع سي يعني حدا يديروا عليه ما تدير ما دي فان 12 لا اما بجيب نصوص جميل أدلة تدل على ان القطاع قريب امكن وتجيب برضو عليه مقتطات يعني مثلاً ما تفهم لكم إخلافات العلماء الخنافات تبقى دقيقة وليس نزل حقاً بلياً يعني إيه؟ لا صح؟ واحد دلوقتي تقول إن استطاعها هو أيوة على القول الثاني مش جدا على القول الثاني إحنا على القول ده اللي هو شروط الوجود لا يجد إن أنت تعملها إنت حتى لو استطاعها قريبة انت مش مطالب منك وجوبا ان انت <تصفيق> مش لازم يترفع مش لازم يترفع يجب... مش لازم حتى يشتغل شغله أو يشتغل شوية أو يتصرف مش لازم <تصفيق> فهمت... <تصفيق> وجوبا مكان وجوب يعني فهو هو اصلا مش واجب يحصل انت انا مش موجوده هو مش واجب عليه حاجه تمام الثاني بيقول لا مش مش ما نخلقهاش Aha. Úgyhogy, ha a személyes élményünkben nem tudunk كده akkor az élményünkben nem tudunk megérteni. Aztán, ha az a nem tudunk megérteni, akkor az élményünkben nem tudunk megérteni. Aztán, ha az élményünkben nem tudunk megérteni, akkor nem tudunk megérteni. nem tudunk megérteni, nem tudunk megérteni. Aztán, لا انا الاختيارات دي, دي انا انا بس حتى انا بفتح بس الموقع يعني الحاجات انا باكون فيها اختياراتها اكون متاكد للشكل الخاص نهائي اما ده انا مش بس هي ايه يعني انا بس ايه من بره كده ممكن استغرب القول ان الموضوع لكن لما تيجي بقى تخيط تقول لا علم الوراثه في فأول حتى انخرط ما لم يوجب إلا به. وبعدين بقى التاني قسم من أقسام ما يتم رجعه إلا به ما ليس ما لا يمكن عقلا أو شرعا أو عادة أن يفعل الواجب تاما إلى الفعل يفعل الواجب تاما إلى الفعل. وهذا انقسم أيضا قسمة. ما لا ما لا يمكن عقلا ما يمكن عقلا أو شرعا أو عادة أن يفعل الواجب تاما إلى الفعل. دي بقى اللي ايه اللي يعتبر القاعده داخله فيه ماشي لا, لا يمكن فعل واجب الا بالحال ماشي بالايه بالحال القاعده الثانيه دي بقى هنقسم على حاجتين ايه لا حاجتين اقصد ماثا المطلوب المتكلف ماثا المطلوب ده منطقه ما لايمش بالقاعده هذه لا. ده ال... ده التامل اللي احنا و... بنجيبه بقى بس هو بيطوقك عشان فيه في اشكاليه في العند ايه لا فيه في اشكاليه ال... في العند ايه ان البديهيات اللي انت خدينها تبقى باينه تيجي تقابل واحد مختلف بالبديهيات دي مؤكد ليها تضلل ليه لا لازم اوصفات لازم اوصفات لو ما كانش اهل البلد الله اكبر الله اكبر الله اكبر على الله أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر <تصفيق> وهذا ايضا نقسم الناس يبال ما يمكن عقلك شرعا أو عادا أن يفعل الواجه وتعمل إليك فعليه ما يمكن عقلك زي كترك أبضاد المأمور به يعني مثلاً واحد قال لك قف مثلاً فبالتالي انت ذا <تصفيق> عشان تعرف حقق الايه الوقوف ده ما في الكلام بقى في كل اي مهمور به يبقى ايه امتكده لا يمكن عقلا ان تفعله الا بترك ايه الضوء او شرعا جزي الوضو بالصلاة بس الشرع جعل الصلاة حتى تستطيع ان تفعلها لابد من الوضو او عادة زي ايه قطع راقبة بالنسبة القطر فعادةً ما نشترط لتقطير القتل اللي هو الشرعي، إلا لما تقطع إيه الرقابة لون الذكية أو عارف ماشي؟ وهذا ينقسم أيضاً قسمين، ما ليس بمقضور للمكلف، يبقى ما لا يمكن عقلاً أو صرنا وعداً أن يفعل الواجب يتم إلّا فعله أو أن يفعل الواجب يتم إلّا فعله، ينقسم إلى قسمين، ما ليس بمقضور للمكلف. كقصي يد في الموضوع إذا تعذّر لقطع أو تنحّم. يعني واحد دي مقطوعه فمش عارف يسند يده بالنا عنده مثلا يعني ورم او يعني, مرض اكثر فكره القوعي بالسجود اذا تعذر ليبسم في ظهره ونحو ذلك واحد ايه مش قادر يركع اصلا عشان فيه مش ده واضح ان هو خارج عن القاعدة فلا يجب بالتفاهه ماشي ولكن احنا هنحتاجه في ايه هنحتاجه في مساله تحليل قضيه التكليف بما لا يطاق. وكل من المعرفة على المكلف اللي اللي بما ده مطيقه ولكن بعد التحليم المالوطاق لانه مكلف بما فيه مشقة شديدة صح؟ ايه الضابط بقى بتاع المشقة الشديدة اللي في الحالة دي انا بعدها هقول ده وقت مش واجب وقبلها هقول ده واجد فالضابط ده مهم ينضلط وفي نفس الوقت بقتها بيختلف من حاجة الحاجة في الجهاد مثلا المسافه الجديده ايه حتى لو بلغ اقصى حاجه فيها بتبقى أو بيبقى الجهاد واجب برضه صح لا يعني يشدد في المشقة دي في الجهاد على عكس مثلا في واجبات اخرى يخفف في مساله المشقه فصيام وجيز للصائم اللي هو ايه اللي هو يفطر بسفر او ايه او مرض ماشي Fehér, fájda, valószínűleg a mászat a mászat. És én én én, amelyik a mászat, én én én, amelyik a mászat, én én én, a mászat, én én én, amelyik a a وفي حاجات بقى اللي فيها الاصوليين او العلماء علشان بتبقى في النقطة الحساسة اللي هي فعلا ممكن محدود فيها هنا الواجب ما بقاش ياجب يعني ما بقاش ياجب و هنا يقول ايه الواجب فمسألة المشاقة دي مسألة بعض اللي محتاجة البحث الوحيق في المسألة استقراء نصوص الشرع كلها نستقرر نصوص الشرع كلها ولما نستقرر كلها هنوصل في الاخر اللي فيه بعض الحاجات الشرعية ربنا سهل في المشقه فيها بحيث اللي بمجرد مشقه يسيره ربنا بيخفف وفي أشياء ربنا لا حتى لو مشقه شديدة ربنا بيخففش إلا ما يوصل لمشقه بقى اللي هي لا تطاق زي جهاد في سبيل الله ااا حاجة حاجه احنا زي ما الشرع بيقول وفي الحاجات الجديدة بقى اللي مش موجوده الحاجات المستجد بقى في الايه في الامه العلماء بيقيسوا على أقرب حاجة كانت مفروضة يعملوا الصنم للحاجة، فهموا معنا؟ يعني الحاجات اللي كانت يعملوا الصنم خلاص، المشرق اشترى الحدث، فهموا؟ أما الحاجات بقى جديدة اللي حدثت، بيحصل بقى قياس، ايه أقرب حاجة ليها كانت يعملوا الصنم مفروضة، فهم؟ طيب، الثانية حاجة ما هو مقدور للمكان، خاص جميع الثوب الذي أصابته نجاسة ولا يدري موضعه في درجه 1 جزء في الثوب بتاعه مش عارف اللي اللي اللي اللي. في هو في هو يقدر يخسر الثوب كله يغسل الثوب وبالتالي ما يتم رجع الى بيت هوادف في فيغسل الثوب كله ماشي جزء من الليل مع النهار حتى يتم صيام النهار أو حتى يتم نصف النهار ماشي يعني واحد لسه مش عارف النهار طلع الايه الليل اللي بيونيز فاول ما بيدرك ان الليل جه بايه مش عارف النهار طلع يعني فبيعرض مساك جزء من الليل مع النهار حتى يذن المغرب يعني الليل جه حقيقي بس الحالة ال الحال اللي احنا عرفناها الواحد صايم بقى المغرب ولسه مش عارف المغرب بيجي ولا لسه يعني ظروف او مشان نشوف الشمس او جاي ما بيكونش إلا ما إيه؟ إلا ما بتطمن المغرب ماشي؟ فهنا ما لا يتم رجب إليه فواجب هو لسه مش عقفة إيهما و وهذا ينقق و وضوء للصلاة و كذلك مقدوم المكلف، وهذا ينقصم أيضاً قسمين يبقى ما هو قدوم المكلف ده ينقصم ليه؟ لقسمين؟ أول قسم ورد في إيجابه نص مستقل كالوضوء والنية للصلاة وهذا واجب باتفاق لا لم ينقع عن أحد في إخلافه؟ volt ebből hogy metelült tekkem vagy egy életet így k Metal az igazság fáj de. Van nélk 회網álták kinderül szám�aly és a táigra estánhroat, ez a táning hiányát és itt kasarnak. A gyorszáló هو contények előっ a Hayır és hiszlát 20 ez k hogy még valahogja olyan the kadova késznek az számában volt valamik az, ább az a a ألا حتى لو كده يبقى واجب من جهتين، واجب من جهة النص واجب من جهة أنه يتم الواجبين به فهواجب فالفرق فيه ما تبقى في الثواب يعني من ناحية الهين العملي. طيب كان حاجة بقى هو ذلك القاعدة محطوط عشانه ما لم يرد فيه بخصوصه دليل مستقل. مجد وهذا موضع لذعر هو الذي قال بعض علماء فيه لا نسميه واجبا وإن وجب فعله تبعا والخلاف في هذه القاعدة ضعيف، يعني يعتبر شبه ما بيشفر في, في القاعدة، دي. بس اختلف فيها كتير، ياما اختلف في تسميتها، ياما اختلف في نسميه واجب ولا مش واجب، ياما اختلف في التفرعات عنها، ولكن أصل القاعدة نفسها شبه ما فشل. فهمت؟ والقاعدة معمول بها عند جميع العلماء، يعني مثلاً اللي خالف قال إيران وسميه واجبا، وإن واجب, وإن واجب فعله طبعاً، هو بس مش عند تسميه واجب، ولكن هو يقول إيه؟, إيه بعد كده هيجب فعله عشان هو لازم يعمل عشان ما يجب يتعمل ففي الأخير هم نتكلم في إيه؟ في خلاف صاظه سبعة سبعة عمالاتين و رجب ألوش بقلبي؟ <تصفيق> نعم أيها أيها <تصفيق> الدنيا كلها كده أعمال وما نقل فيه خلافا فإنما في وفي التسميع وفي استحقاق هذه الزيادة ثوائبا مستقلة يعني بعضهم اختلف هل يُشاب عليها ثواب مستقل عن أداء الواجب ولا ثوابها ضمن الثواب الواجب، فهذه خلاف مش قاعد خلاف إدائي في حاجات، وإذا ما الجمهور تسمى هذه زيادة واجبا لأنها لا يجوز تركها أبدا إلا بترك الواجب، وترك الواجب يُذم عليه المكلف، فكذلك ما لازم يعني نسميها واجب عشان مش هنقدر أيه مش مش نسيب نسيبها. إلا إذا سدنا الواجب وإذا سدنا الواجب رح نقولها بعثميين ماشي؟ طيب. وجب هذين, هذين قاعدة وجوب الإيه الوسائل لا وجب الإيه يعني وهذين تحت قاعدة الفخية الوسائل لها أحكام الإيه المقصود. فالوسائل لها أحكام المقصود أعم من القاعدة دي. بمع منها أن الواجب واجبة وسيلة إل محرم محرمة وسيلة المستحب مستحبة وسيلة المكروه مكروه ماشي. ولكن هو الأدق تسميت قاعدة لها ما لا يتم الواجب إلا به فواجب أدق من كلمة وسيلة واجب ليه عشان ممكن الواجب يبقى ليه أقطر من وسيلة فهنقول الأحد الوسائل واجبة وليس كل وسيلة بذاتها واجب فهمنا فالأضاقة من جيمة وسيلة الواجب وجبا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب أو نقول أحد وسائل الواجب واجب أما وسيلة المستحب ومستحابة دي سهلة وسيلة برضو إيه؟ المقروه مقروه دي واجب مفهوم معني؟ يعني لا أنا نفترض اللي فيه واجب أعمله اللي هو إيه؟ الذهب للمسجد ممكن نروح ماشي وممكن نروح راكب وممكن إيه أروح ب بمتسلسل أي حال يعني لما أكون صح أي واحدة فيها ماجبة فوسيف فلو ما ينفعش يقول إيه يجب علي أن أمشي المسجد لأن إيه ال المشي وسيلة لذي لذهب المسجد مثلا يعني افترضنا لذهب المسجد فرض الجمعة مثلا أو القول بوجود صادق ماشي وذا إحنا ما نبي ماشي ففي حال إيه هيبقى هنقول بقى أحد الوسائل واجب أو ما لا يتم الواجب فيه لابي فواجب بالأصح. ماشي؟ طيب يقول ومن فروع هذه المسألة إذا استبهت أخته بأجنبيه اشتباه لا يمكن مع معرفة الخرامة عليه منهما بأي طريق ولا عليه ترك نكاح الاثنتين ونعيد حديث دعم يريبك إلى ما لا يريبك. ماشي؟ ولكن لو اجتهد أختوه بنساء قرى لا يحرم عليه النكاح من نساء تلك القرية لأن القاعدة هنا عارضتها قاعدة أخرى وهي قاعدة العبرة بالغالب لا من نفسي. لذلك دي يعني طبعاً هي مسألة مش طبيعية للوقت عملياً يعني ولكن ليلى ما كان فرضنا بقى الأخوات من الرضاعة زمان بقى. Fármokémi? És egyik bá a nővérem a rózsába, és rózsáig kétiró, de nem ismerjük, és ez a későbbi. Fáj, és a végén ismételte bá egy kettő, vagyis egyikük a nővérem, és a másik nem ismerjük, és ez a későbbi. A helyzet, hogy a végén ismételte bá egy kettő, a nővérem, és és a későbbi. A helyzet, وخاصه في المسائل الايه ان الشبهه فيها كيف وقتيل اللي هي الحديث كيف وقتيل ماشي ولكن لو اشتبهت اختو من نساء قريه يعني التي احنا عارفين الايه الاخت من الرضاعه دي واحده من ضمن ايه قريه ففي الحاله دي لا يحرم عليه ايه النكاح من نساء تلك القريه ليه عشان في قواعد برضه شرعيه الشرع ده عليها أقرب لهذه المسألة من مسألة ما لا تملج إلى بفواج منها العبرة بالغالب لا بالنادر ومنها المشقة تجذب التيسير ماشي فالعبرة بالغالب لا بالنادر أنتي الغالب في نساء هذه قرية ايه؟ هو مش حرمة يعني في احتمال واحدة أنا الشارع ما بي إيه ما بيمشش على النوادي الدين ماشي زلت ترى أنت ما نتكلم عن النوادي الصغيرة كل دا نتكلم عن الحارة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 حاجة إذا اشتبهت الميتة لمذكاه واجب اجتنابهما معا لأن إحداهما منصوص على تحريمها والأخرى لا يتم اجتناب الحرام إلا باستنابه نفس المسألة اللي فاتت قالوا إيه إبعال لو ميتة إجرات أنا متأكد أني عندي حكتين ميتة ومذكاه وأنا معمور بطرق الايه؟ المين. فبالتالي يجب اشتنابهم معنا وانتعش اطبعنا فينا ماشي؟ طيب ماشي تحريت بخلاتهم؟ تحريت وعمل البداية بخلاتهم؟ ماشي ماشي ال... ال... بس خلي بالك في مسألة الابضاع ومسألة اللحوم، الاصل فيهم ال... الورا التحري ده ممكن يبقى في النجاسة عشان النجاسة الاصل فيها على الورا فالعلماء برضو بيراعوا الاصل في إيه؟ يعني احنا بلات نتكلم في ايه كذا ولا نتكلم في ايه كذا ثلو معا انا خلاص احضص ولا ايه مقيم مقيم احسن خلص فتل فتل دي فتل دي خلاص بس المسألة دي عشان هوش إذا أصابت النجاسة ط طبعا إيه ميت بمذكَّش لكن لو برضو زي زي نساء القرية لو مي لو مي تشت تشتهر ب إيه ب ألف مذكَّش أو مئة مذكَّش يبقى نفس المسألة لا في حالة دي النية العادية ماشي تالت حاجة إذا أصابت النجاسة طرفا من ثوبه كالكم مثلا ولم يعرف موضعها فإنه يغسل ما يتفق مع صلته أنه غسل النجاسة وحينئذ يكون قد غسل ما وجد رصبه بالنص وما يتم فعل ذلك الواجب إلا من ماشي؟ في الحالة دي ايه؟ في النجاسة بقى العلماء تكلموا شوية يتكلموا شوية عن الأصل في النجاسة ايه؟ على ورعا فقالوا لو مفهاش مشقة زي المساءات تعيثنا يخسر الكم وخلاص هو وهم تأكد النجاسة في الكم فدي ايه يخسر الكم لكن لو في حاجة فيها مشقة فالأنا مافي تساو فيها يعني عشان النجاسة نفسها وردت نصوص في التساو فيها فالأصل في باب النجاسات عدم التورع لما نظرنا إلى النصوص الشرعية وإلى أفعال الصحابة هذا الأصل عندنا في الدين في الاستدلال من لقي الباب ده مختلف عن أبواب التف فالأصل في الباب بتاع النكاح أو الأصل في باب الميتات أو المذكاة أو كذا الطعام الأصل في الورع نبص نصوص الشرع ونبص لإيه le afgán szóval nincs én a szó. Ám a filbabban tanuljuk a szót. Fenn a hajja, فيها munka, a fil a siet. Bírni a mi. Ám a munka a fil a siet. A fil mese a fil a fil a fil a fil a fil a fil a fil a fil a fil a fil a fil a fil a fil Bess, lehangolom, hogy a lényeg, hogy a hogy a lényeg, hogy a lényeg, a lényeg, مش مشكلة بقى يعني بس احنا, احنا ملوضح يعني ماشي؟ طيب اخر حاجة اذا امتنع عن مدينه اللي هو المدين يعني من سداد الدين وعنده عقار زائد عن حاجة السكنة وجب عليه بيعه لسداد الغرامات. فان امتنع اجباره القاضي يعني واحد مديون هو امتنع عن سداد الدين. فراح الايه اللي هو اداله الدين ده راح ايه اشتكاه في المحكمة عام الخارج فهنا القاضي يجب يجبره على الايه؟ على اللي هو يبيع العقار الزائد ده و يدده الغرناء و ليه من باب ما يتم الواجب إلا به فوائد فهو مش واجب عليه يبيع في الأصل يعني يبيع العقار ولكن أصبح واجب عليه عشان مش هيتم الواجب اللي هو سداد الدين إلا به فوائد وهكذا ومعض الرماء طبعا دخل قارب ما يتم الواجب إلا به فوائد منها مثلا اللي <سؤال> فعله سيدنا ايه ابو بكر من ايه من جمع المصحف المصاحف وبرضه اللي فعله سيدنا عثمان من حق المصاحف كل دي ادخلوها باب قرط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب صمام احنا وطبعا ايه سماره لما مقدره الواجب والعلماء اللي انكروا المصطلح الرساله يعني ما انكروهاش يعني ما انكروش المصطلح الرساله النقار كامل عكس ما لقيهم موافقين العلماء ان ده المصطلح الرساله بس اللي انكروا المصطلح الرساله حطوها حطوا المسائل تبع تحت فقاله يتم الواجب اذا دي واجب اما فشبه شبه ما فيش خلاف في مسائل المصحة والسراء نهر عملية كقواعد أساسية ولكن مو ممكن يبقى خلاف واحد سهل شوية واحد شدد شوية واحد حط مثال أو مسألة تبع المصحة والسراء محقق واحد قال أنا مشبع المصحة والسراء سهل بقاعدة ولكن موجب إلى فيه واجب كافي بالنسبة له وهكذا فهمينا على اللي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماشي ما لا ما دي مفيش دي الحاله اللي انت في القضيه دي مفيش وشوف فيها لكن هي واجبت وليت اه بصحاصا قريبه من هنا اللي في مصلحه انا بعت حطها ان اتخذ بها في شكوى ودائما لما مش عليه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 في بعض من يتنمر أجيب لذيث وأجيب ما يتنمر مستحامي لذيث. فالأخر الأخر مش خلاف. شو بدي يعني؟ مش خلاف في المسألة. ولكن خلاف خاص. خلاف دي. خلاف إيه؟ وفي حاجات مش في أصل القاعدة. زي مثل هل الحاجة اللي ياتي من مجلس عليها فواجب هي نفسها يصاب عليها الشخص فوق... ولا يصاب عليها وعلى وعلى الفض يعني يمكن عليهم؟ لا يسأل هل يأخذ زامين لطرق ما ياتي من مجلس فواجب الزام لواجب الزام لطرق ما ياتي فواجب ولا لا كلها نفقات من الدنا مش أصل إيه مش أصل الحال مش طيب في مسألة برضو لها علاقة ما يتم واجب لديه واجب وهي زيادة في الواجب غير المحددة زيادة الواجب غير المحددة بعضهم جعلها من ملايين الواجب إلى هاي أي فهمه واللي عرضه إيه يعني القرية خلاص في عرب قاربية المساعدة تطلع بالمكان يعني لو كي في بيساً تخلصتين خاصة ووهو عارف انت وحدة بس هي اللي بضعه معنا مش عارف أي لا القاعدة العبرة بالغارب لا بالنادر يعني اذا في غارب و مش خمسة صباحة الخمسة صباحة دي مش غارب و عرف فالعرف بمعنى ايه بمعنى ايه؟ نحن عندنا منهم امرأة دي أختي في الرضاعة <تصفيق> ماشي هو بايما البوستر في المسائل في المسائل المسائل المماني على القوانين بتلاقي فيها هتوضح ألف مماني هتوضح بقى ألف تسعمية ونشمية ومية, ومية. هتيجي عن برحلة من المرافل هتجي تولي إيه مثلا خمسين مثلا ماشي هتجي بقى نفس تقول لك لا خمسين دي مش تخلطها في القاعدة فواحد يوم خمسين معدة واربعين ثاني تتاتين فهين دي بقى لبقتها خلق الحدد دائرة فماظد؟ ولكن القاعدة نفسها القاعدة نفسها الشرع جاء بيها ان الشرع لا يتعامل مع اللواجر الشرع يتعامل مع الغارب فماظد؟ فبعد أدل الكثير من الشرع رح رح رغمت انها العبرة لا من نادر يا كريم؟ legáltlal, hogy <gélülály> ő, hogy ő mukábeli nádor, nem is legáltlal, hogy ő 5-6-1-1, nálá áltlal ő mukábeli, de nincs nádor, nincs nádor, szóval mi, hogy ő, <gay> azt mondják a kacsi mű nádor, nem 60 a kábel. Óriás. Túl. Miért van ez? Miért ez? تابع ما لا يتم لاجب أدبيه فواجب جعلها في فوق منهما من ما لا يتم لاجب أدبيه فواجب الزيادة الواجب غير هل تكون واجبة؟ مسألة تذكر بعض قاعده ما لا يتم لاجب أدبيه فواجب لشبهها بها. لأن كل منهما زيادة في الواجب. غير أن الأوّلّة كشرط للواجب فلا ترمو بدونه. فما لا يتم لاجب أدبيه دي حاجة زي شرط للواجب عشان الواجب يحصل لابد من والثانية متصله به من اخره يبقى ذلك الواجب دي من المحددة حاجه متصله بالواجب من اخره ماشي مش عارف اعمل الواجب وطمن ان انا عملت الواجب إلا ليها زي ايه مثلا زي الايه ان اللي يعني زي مثلا الايه الواجب Folyó, például, én, mert én azt vágom, tudom, azt, mert én azt megengedem, én, hogyha én én, hogyha én én, hogyha én وله وذلك لأن كل منهم زيادة في المجرد وأن الأولى في الشرط وجدت لا يتم به من آخر وهذه الزيادة إذا كانت متميزة لا يختلفون في أنها ليست وجد مثل أن يدفع في زكاة السطر كيسا من الأرز في عشرون صاع وزكاته هو سلطة خمسة وعشرون صاع فهذه الزيادة مندوب يعني إحنا نعرف معيزة لا إشكال في هاي مش مجبه نعم أنا عندي 15 مليون دولار. أي كم خمستاعش؟ يعني؟ مش مشكلة المهم؟ بس هي خمستاعش مليون خمستاعشين. خمستاعشين. نيس. تقول خمستاعشين؟ أنا خمستاعشين. أنا خمستاعشين طيب. المهم يعني. فإيه فدي طبعاً واضحة. اللي التي يدفع في ذاك الفترة كيسا من القرض في عشناو صاعم. فهذي فهو ذكاته كام وصدفه ١٥ وراح يشتري من البقالة من أصغر ٢٠ فقام ٢٠ وقام ٢٠ وقام هذه جمع يجب عليه ٢٠؟ لا يجبش عشان هم منفصلة عليه كام؟ ١٥ عشان أقدر أفهم فهذه الزيادة منذوبة بالاتفاق وأما إن كان التغيره متميزة مثل الزيادة في الركوع على القدر الذي تحصل به الطمأنينة فهذا اختلف فيه على قولين. ولا ترتب على الخلاف فيها كبير فإذا إلا يظهر الخلاف فإذا إلا مقدار الثواب يساب عليه ثواب فرض أن ثواب نافلة ومقدار الثواب يرجع إلى أمور أخرى من إخلاص الاطفال علن وأمر عنا فلا بغير الأدلّة. مشي. المسألة هي مسألة يعني يعني هي خلفها إيه, إيه, إيه يعني مش لفظ شوي يعني. بعض المأله مش هسمع محدد. هو الأصل في مقدار عرفي العلماء علماء قندرة فهو محدد برضه ماشي، ولكن الفرق بين المحدد اللي فيه حاجة محددة بالشرع وفي حاجة الشرع طرقتها للعرف أو طرقتها للقواعد. يفهمون عن؟ دي إما محددة بالشرع، يعني مثلا غض في الوجه مثلا غصب، ليش محدد بالشرع؟ كنا مش الطالب أنت زوجتي مش زوج راح في الأخير أنت يعني إيه مهم وبعضهم إيه لا لازم عشان أعرف الطالب إذا أنا عملت الوزح أو إذا أنا إذا زوجي مش مشكلة. في الأخير مفهوم إيه أنت لازم يعني تصر في الوجه بحس وش كله كامل لازم تطالبه لنتقن منك فهمنا لا عملت الحد الأذنى بتعطي العلماء الألوخة بسيطة عمدت العاليك شرعه مش عاليك حاجة طبعا ماذا تميزة؟ ماذا تميزة؟ متميزة؟ أي. متميزة زي يعني مفاصلة يعني أما غير متميزة يعني مش عارفين نزبطها يويا فبالحالة يقول لك لازم تزول شوية فقم معنا؟ فالإيه؟ هم؟ ماذا تميزة؟ نعم تميزة التمييز بتاعها واضح، فالمثال مش هيه يعني مش مشكلة طيب احنا خلاص لما ايه ده ده ده ده ده ده هو عدل اللي هو عدل الصيام ده انه هو يطم او يعني الانسك يتجزد من ال ده زي ده طبع الزيازة بتاع التمييز ماشي يعني مثال الزيان ده اقرب ده تزياده مش النهاتين إلا لو كان هو بقى اللي اتنكره ده ركب قصده بي القابل الفترة هو لان زيادة اللي هي القصد في زيادات دي اللي هي عم تبقى متصرة بيه ده دي, دي ماشي؟ طب <تصفيق> ما به موصود بها شروط الوجوب وأسباب الوجوب والثاني مانة يعني لل للسرعة العقل والإسلام الحلال فما النوم النوم انت يعني النوم يعني مش داخل موضوع قوي لأنه عزيز واجب عليك ان انت اتصح نفسك او تعمل تاخد بالاسم انت اتصح نفسك ده ولكن المسألة لو ايه لو واحد منه هو أخذ بالضفط صنص ومستخد لايه؟ لو <تصفيق> هو يعني بص يعني هم قصدهم بشروط الوجوب الاسلامي انفعانا دي اللي في كتب الصفه هي ربنا حط حق ان لو انا عندي نوه على قوم هتبقى دهك حج ولا دهك حج في بقى اللي تعش صونان لو عرفنا حاجه الشرع كتب انت لازم تعملها وعايز اقول لو النوم هنا تزيد هذا من عام لا ما احنا قلنا ايه ان الحالات دي مربوطه برضه بالادله الشرعيه فده اللي انا قلت في شروط الوجوب وازاله الوجوب ثاني وانا اللي هي مش ولكن مربوطه بالادله الشرعية فمساله النوم الادله الشرعية دلت على ان انت يجب عليك ان تاخذ بالاسباب عشان تصحى فمانا فلو lehajtották, talán a probléma, ha te elvágtad, esetén. Ha lehajtották, ezért nem tehetnek. Ha nem tehetnek, akkor tehetnek. Tehát, ha tehetnek, akkor tehetnek. Tehát, ha tehetnek, akkor tehetnek. Tehát, ha tehetnek, akkor tehetnek. Tehát, ha tehetnek, akkor tehetnek. ha tehetnek, akkor tehetnek. Tehát, ha tehetnek, akkor tehetnek. Tehát, ha tehetnek, akkor tehetnek. Tehát, طيب وأخوكم بيقول عايزين امتحان دوري احنا احنا نعمل في الواجب يعني شاء الله فبإذن الله ما ربعنا نعمل المتحام في الواجب شاء الله جنب الصحبة بس عشان تعرف تذكر والمذاكرة تسر إن شاء الله بالذات من الكتب كتاب دامش عنديه فطبعا صعب من أول احكام التكفير عشان ممكن تبقى من, يعني. من أول احكام التكفير وغاية نهاية الواجب أه واللي مش دي برد. يعني <تصفيق> آه مش ما شاين تحمي جوارف يعني كثيف شيء. آمين طيب نخش لأ في المندوب ايه علشان صار صوت طفل زيد عايز أخلصه إيه عايز أخلص. مش هستطوع فيها ما علشان يعني حد عايز حد نديه لو كملنا في الوصول حد نديه طيب هنأخذ إن شاء الله ممكن ما نخش ha kinek a hábita a nápolyzat, értelek, az az, hogy ha a szóhoz a legelőbb, akkor nem probléma. Ezért a két felére van a két felére van a a két felére van a két a két felére van a két felére van a két felére van a két felére van a két felére van a a két felére المندوب في اللغة اسم غفوراً من الناتبغة الدعاء يكون معنى المندوب المدعو إليه وفي الإصطلاح هو مطلب الشرع وفعله طلباً كبيراً جيساً بألحاية اللي نعطيناها ورها بشرح وعرفوا قول الفعل مندوباً بطرق كثيرة ومنها الأمر المختار بما يدل على جواز الطب كالأمر في قوله تعالى فكاتبوهم من علمتهم فيهم خير طب الأمر هنا يعني إيه كلمة الأمر في الأصول تطلق على معاين إما الأمر وإما فعل الأمر أو صدق الأمر فالمقصود هنا بالامر ؛ سلطة الأمر، فعش عشان الأمر في ال في القرآن الأصل فيها الوجود، الأمر في القرآن يعني كلمة إن الله يأمركم أو إبراهيم وآمركم باللفظ الأمر، مسيرة الأمر، في فرق بين لفظ الأمر بين الأمر، فشيل، فلفظ فيها اللي هي الوجود، إلا ما دلل الدليل عليه يعني في خلينا مرض دلت عن حرف بس ده برمضل. أما صيغة الأمر، لا فعل الأمر يعني، فعل الأمر كثير منه في الشريعة يأتي واجب وكثير منه في الشريعة يأتي مستحب. ماجي؟ في فرق بين لفظ الأمر، في بين صيغة الأمر. لفظ الأمر زي إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدب أملاك الله. الكلمة التي في دي فيها قوة في الوجود. أقوى من صيغه الأمر اللي هي افعل هنا الحديث من الاولى انا سقرمت لا امرتهم بالصواب لا امرتهم هنا معنى لا, لا يعني ايه لو اجبتم علي بس يا يعني ثم زي فرض عليكم يعني زي فرض عليكم او قضب عليكم لا اوجب عليكم او سي اوجب عليكم في الشريعه <تصفيق> لا انا معاكم اظن ان هو ممكن اوصل الجمعه واجي بقول انا ان انا امر متحرك يعني بس اه يعني الفرض عليكم برده تديتوا على القوة ماشي طيب اما صيغه الامر صيغه الامر فيه كثير من صيغ الامر جاءت للاستعمال فهنا يعني اعلم صيغه الامر صيغه الامر المختل بما يدل على جواز الطلب يبقى جت دليل دي قرينه سواء في النص او خارج النص على جواز الطلب كالأمر في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالأمر من مكتبة العبيد للنب لأن النبية صلى الله عليه وسلم يشدد على الصحابة في مكتبة عبيدهم بل أقررهم على إنساك الأرقاء ما علميه لما فيهم من الخير يبقى إيه؟ الأمر هنا جيد والنبية صلى الله عليه وسلم على الصحابة في مكتبة العبيد وكان فيه صحابة كثير بي بيجعلوا العبيد يبقوا معه مأطاق ففعل الصلاة دلنا على إن الأمر هنا اللي إيه من بدال اللي إيه الإجابة وووإقرار النبي صلى الله عليه وسلم اللي فعلهم يعني فهمت؟ إيش فات الأمر نفس ما يقولوا أيه؟ هل شفت الأمر؟ نجد الأمر كلمة يا ماشي؟ طيب ودي مسألة اللي إيه إن ال بعض رأي الأمر يقتضي ما لم مش بعض رأي رأي الأمر يفضل وجوب لاخو بيفهم القاعده غلط الاخو اللي هي ان لو جاي امر او صدقه ادفع يعني يبقى ده واجب لو في قرينه اصلا مش لازم على القرينه لا هو الاصوليين لو قلت كده التصنيف بيقولوا ان امر في كثير من نصوص الشرع الاوامر جت فيها دلاله على وجود في كثير من نصوص الشرع الامر جت فيها على الاستحباب ولكن إذا جاء بقى امر خالي عن قرينه يبقى كده ايه الوجود على الراجع من الخارج انهيرا لا لا يبقى بعد كده لنعم يجد امر اعمل ايه ابص في نصوص الشجاعة والله واشوف هل يوجد قرينة قرينة دي امه من النصوص او من قوائع الشجاعة تحمل الامر على الوجود يبقى ده يفيد قوة في الوجود يبقى الامر اللي فيه قرينة على الوجود اقوى من الامر الخالي عن قرينة حتى بعد الناس تمثل بقوية تعالى و اخينه الصلاة الصلاة اصلا اصلا امر ايه؟ في في قوة في الجوب في قراءات كثيرة على جوب منها تحريم الطلاق والصلاة ومنها اللي اللي يدخل صلاة خلف الماء ومنها كرائم ومنها مبغضات ومنها اللي تلونها ومنها ومنها ومنها فأخرن الصلاة دي مش مثال أو الصلاة مش مثال في الامر الخير والقرية ده مثال الأمر اللي فيه قراءات كثيرة كثيرة تطلع على جوب فلأحنا بالصين هنلاقيه في أوقات في قراءات كثيرة تطلع على جوبها فدي خلاص قرائن كثيرة تدل على استحبابه أو في قرائن لا خاص إذا بقى الإنسان جل أمر وما تدل على الجنة. ولا قرائن تدل على استحبابه ولا قرائن تدل على عليه على الجرم، تمام؟ طيب ثاني شيء فيه بذكر توابه من غير أمر، هذا صلى الله عليه وسلم قال لا إلى الله حده ولا شريك له. لا المكر، الحمد لله على كل شيء قدير عشر مرات كان كما أعطى أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ثالث حاجة، بين محبة الله للفتح، صلى الله عليه كلمتان خففتان على لسانه كلا في الميزان حبيبتان للرحمن سبحانه وتعالى. تفقّد. رابع شيء، مذكور فاعلي عليه، تعالى على رب الرحمن الذين شنعوا الأرض هنا إذا خطرهم الجهلون. طالسه يبقى الترغيب او البيان المحدد لفاعله او ما بس من غير ما يجي حاجة تدل على وجود تبقى دي تدل على ايه استثناء لو جاءت اشياء اخرى تدل على وجود طيب نعم ضد ايه <متحدث> شيء ما جيبها ما قلت كده انا قلت لها ما عملت دلوقتي دي قلت الحاجه دي لو ما جاش دليل على وجودها فيبقى اصلها ايه اللي اسمها ده يعني اما يجي حاجه مرادف فيه انا ده اللي قلت ان انا في حاله ان هل في على وجودها هل في على ما لقيتش قناه بتدل على استحاله ولا لقيت على, على وجودها احمل على ايه عشان آه. مجرد الترغيب الاعلاني الوصول اير اللي هو يدل على الاقبال مش على الوجود ومحبه الله الفعل بس وغير غير على وجوده ده اسامه يا مهمين جرام الحاجات منها استقراء النصوص لقوا النصوص اللي هي فيها الترغيب طبيعة الشرع يعني طبيعه الشرع الحاجات برضه برضه اللغه إنت ما يعني الاصل فيها ان انت بت ولو تريد ان انت تجيب عليها بتعمل ايه بتذكر خالد مفهوم برضو برده مش فعال نفس الكلام فاهم قصدي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل تقررا من غيره ان يامر به مثل الاعتكاف برضو المساله دي فيها خلاف كبير زي مساله امره قبل الوجود يعني بعض الإخوة بيتعاملوا ان امره الوجود ده ما خلاف ما انا بسمح لا وبرضو ما سألت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خلاف كبير والأسف فيها برضو الراحل يعفيني بستحباب بس أيمت بعد لما نشوف هل في قراءة أنت طلع مجهو ما الناس قراءة أنت طلع مجهو يعني خمس صلوات ما ده ولكن في قراءة أنت طلع مجهو خمس صلوات واضحة كتير فخلاص ذا يدريش هل في قراءة أنت يبقى قراءة على استحباب يبغى تجني التعب طب ما فيش قويمع على كذا على كده طب هذا الرسول صلى الله عليه مرة في حياته لا ما استمرش بيبقى... إيه... مره في حياته يبقى الى سنه مره في حياته يبقى الاستحلال اكيد فما استمرهاش مره في حياته هنا الخلاف قوي ولو مش لاقي قرائن خالص الخلاف قوي فمعنا في حاله ما خالص بس مش لقى أي يبقى أنا مش من مجرد الفعل أو مجرد القول أروح أي دواجن مستحب لا لازم في نصوص الشرع، في قواعد الشرع. ووعنما الأصول بقى ابتدوا يتكلموا في القرآن وفيما راحت كثيرة في القرآن بذات المستحبة. يعني اللي هي اللي هي تلقى قلة بالأمر اللي هو سبب الأمر يعني إلى يعني إبراهيم اللي تفرق على مستحبة. ففي في كلام كبير بقى في مسائل وكتب بقى متأليفهم مواضيع كتير فمنها مثلا قالوا لا ولأن الأفكار الأصل فيها الاستحباب يعني هذا نزميل كل كذا ماشي فبعد البحث بيقارين عن أي يعني مسائل الأفكار بقارن مسائل الآيات بقارن عن الاستحباب إلا بدليل إلا بدليل يرجع على مسألة كذا بقارن عن الاستحباب جابوا أدليل كتير في موضوع هذا ونقص فيها وافتات في بعض الحياة هي على من دي بقصة أصلا كتب متأليفهم مواضيع ماشيك برضو الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها خلاف جامد اللي هي الفعل صلى الله عليه وسلم مع مئين ما ترقوش حال هذا وضعناه صلى الله عليه وسلم ما ترق هادش فابتدوا على القراءة اللي ممكن توديه الوجود والقراءة اللي ممكن تجعل الاستحباب وفي حالة اللي وخدت من القراءة يبقى اي هي الاغذة فتكلموا فيها كثير اه... ف... ومن أكبر القراءة في المسائل دي كلها الصحاة أخطر حاجة تضغطها الدنيا كلها استقراء فعل الصحابة فهم الصحابة مثلاً <تصفيق> <تصفيق> وأهل السنة والجماعة على إيه قرآن والسنة فهم لي استقر الصحابة ده مش عقيدة بس ده عقيدة وصلوا وصلوا فهو لا مع العلم في المعضلة دي إن الصحابة تعاملوا ولا تعاملوا تعاملوا دليل على الاستحبة لأن الصحابة تعاملوا مع التجديد بدل والقواعد يعني الصحابة والقواعد الشريعة. فبهل مندوب مأمور به حقيقة اختلف العلماء في تسمية المندوب مأمورا به حقيقة. فذهب الأكبر إلى أنه مأمور به حقيقة. فصدق له بأن فعله لا يسمى فاع. والطاع هي امتسار الأمر. وبأن انقسام انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب شائع بايع عند حمل عند حملة الشافع. وذهب الآخرون إلى أنه ليس مأمورا به حقيقة بل مجازا المستدل بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فجل الاستدلال من الحديث أنه يدلوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالسواك الخشية المشقة مع أنه ندبهم إليه بطوله وفعله فعلم من هذا أن النذب ليس أمرا حقيقة وأن المندوب ليس مؤمورا به حقيقة وهذا الاستدلال خويل قد أجاب عنه الأولون بأن المرادة لأمرتهم أمر إيجاب وفي الجوال بنظر من أنه تأويل للحاجة لهم ومما يشكل على القرر الأول أنه يلذب منه أن الأمر مشترك بين الإيجاب والنسب وهذا خلافهم عليه الجمهور في مقترر أمريكا كما سيئ طيب، مسألة دي مسألة يعني في نفلص شوية مجموعة عنه عمل أوي بس ترامر غلابات الوهن كلها صحية هو الملكة الفقية يقول الأخلاف هل من مأمور به ولا مش مأمور به فالأكثر اللون جميعا رأيه أنه هو مأمور به هو في الآخر هو الخلاف في مأمور به حقيقة أنا مجلسة دخل يا فصل فالعمائي اللي قالوا به حقيقة عندهم كلمة الأمر كلمة أوسعة من الفهم بتاعنا عندهم كلمة الأمر للأمر ده ينقسم إلى أمن إيجاب و أمر ند فرصدهم بالأمر سيغط الأمر يعني أنا أقول لك إفعال كذا فإفعال كذا ده أمر اللي هو إن إحنا نسميه دلوقتي طلب فقليما نشيطهم ونسمت العباد قال لنا طلب في طلب إيجاب وطلب ندق وطلب لازم وطلب غير لازم فسيغط الأمر سيغط الأمر منها ما هو إيجاب ومنها ما هو, ومنها ما هو منها ما هو لازم ومنها ما هو لازم. ماشي وقالوا حق الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستدعاء وده ممكن يحصل في المندوب يدخل في المندوب الأمر على المندوب في كتاب السنن أستعمل فيها الأمر إلى معنى معنى في الأمر فهمنا؟ فالقول الجمهور قوي بمعنى صدق الأمر فصلت الامر يدخل فيها الوالي ويصل فيها الايه فلو قلت مامور بمعنى يعني ايه ربنا بيأمر مين كثيرة امر يعني يبقى القول الثاني قول قوي من ناحية ايه من ناحية اللفظ لفظ, لفظ يأمركم فالاصل في لفظ امركم لو انا ما دخلش مين ايه ما دخلش كلمه ان والحديث اللي قاله الاول شو نشوفه ثاني امرتهم بالستراطه ولا امرتهم في لفظ يأمرهم فإذا يبقى في صح ايه ممكن يحمل على الأمر بمعنى الله فضية، مش بالبتالي الند لحدةني، ولكن مرة أنا برضو قلوا حتى فضي قلوا إذا ممكن أمر إيجاب يعني عملوا إيه عملوا إيه؟ عملوا زي إي تأويل أو يعني إي قريب يعني. ماشي؟ فأنا راجع والله يعني بس دي الشيخ سامان الهش يعني بس يعني إي أنا مثال أخطر من الشيخ يعني يعني أنا في نظري أنا يعني هو شرط نام ربع حاضر الجمهور يعني أو هو قرأه وما إشي يعني ما ما يعني كان الضارب بتاعك راضي النظر اللي هو قول الجمهور فهمان والضارب لها ممكن إنه ما بين سرط الأمر وما بين نظر الأمر فهمان فسرط الأمر آه يخاله الجمهور واضح دوال. ممكن يبقى قال التاذا يبقى قال أفصل نظر في نظر الأمر. الأمر آه نص المندوب ما بيزن. في نظر الأمر ما هو من يأمركم. أو أمركم بكذا الأصل للمندوب ما يسوي شيء جديد الأصل هو إيه واجب فهمين؟ طيب و... أسماء المندوب يسمى المندوب عند جمهور العلماء من الملايين الثلاثة غير المذهبين الحنفية أسماء كثيرة أهمها النصون والمستحب والنافلة والتطوع وفي مرادف فيه ونحوه ذي وعند رادف الحنفية نقسم من المندوب إلى سنة هدى وسنة متقرى نافلة فأهل سنة سنة الهدى هي إيه؟ ما كان أخذوها هدى وتركوها ضلالاً ويمثلونها بصلاة العيد والأذان والإقامة والصلاة في جماعة وتركها يتوجب اللوم والعتاب. وهذا النوع يسميه جموع سنة مؤكدة. ويمثلونه بصلاة الوتر أو الظهر. ولهذا قال أحمد: لا يكون الظهر رجل مسؤول مع أنه لا يوجد من الظهر. سنة مطلقة غير مفعلة. رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أو الإجابة مثل, مثل سنة من الرواتب وصيام الاثنين والخميس وعحبه. نافلة وهي ما شرع من العبادات الزائلة على الفرد طيب ما يبقى المسألة التي تقول لكم فيها اللي هي السنن مراتب السنن ايه؟ مراتب فكأما أن الفرائض مراتب بسنن مراتب لا يبقى كلام من العمابية في القصوب وكذا اللي هم رتبوا السنن يعني بعد كده الحنابلة السنة ما عظم أجمع ونافلة ما قد أجمع وفضية ورغيمة ما ترصد أجمع فتأثيمة السنن الرؤاتي دي تأثيمة مهمة من باب الفهم ماشي، فعند في مرتبة كذا عند مرتبة اللي هي أقل من الواجب وأعلى السنة، اللي فيها علماء بعض السنة والواجب هتلاقيه أو بعض العلماء زي مثلا سنة هودة، فعندهم ما كان أخبار هدى وتقاض راضد، طب زعامة زعامة تقاض راضد ولي سنة، فهي هو لاحظ إن الشرع شدد فيها، وبرضو ما شددش فيها تجديد الواجب إنه لا يجوز تركه إلا بالضرورة. فحطها كده ايه سماها ايه سنة ودعا عجل أعلى السنة يعني الحالة التي ينفعها سترى يعني هذا الوثرة عبد الله أحمد ليه يقول إيه تلكوا كوردونيت لرأي الرسول معينه عنده لو هو عشان هو لقى للشترع شدد ومن تحديث ليس منها ما لم يوتر يعني ليس منها ليس منها فكين الفيسة منها ليه؟ معين القدل عشان في قدل الأخرى في تقول لي هوا ما يزدير فرائض وما ما يستمش عليها بس تكمل في سامينا دي خلاص أنا مأمت يقول الرجل سوق إن الإسلام يقول ليش وهو يروح يطقو بدر؟ فهموا فتلاقي برضو الحنفية ما يقولوا العيد للأذان للإقامة صلاة الجماعة لأو الشرع شدد في الحجاب يقول لهذا تجد اللي بعض رعامات أو جلها فمسألة هم عندهم مدلة تدل على استنبالها بس المسألة عالية قوي فقالوا سنة ولا يعني لا ينبل أحدنا تروخ.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 فممكن هذه الفكرة لو بضغط أو بيعني إيه تخنيته معينه بيخبرش حاجة هو عشان عنده الصناعة مراتب هو عنده المسألة فوق يعني خلاص ما بينها هو اللي يبلش فمش قادر يؤثر الناس ولكن عايز يخلي الناس يهتموا فيها فحطاف ده الحجم عليه فنان؟ صعب شوف مش توجه بدهم يعتاد ده يعني ما يفهمش بس يعني ممكن يزعم على خالد يعني هم عمدهم كده جوا يعني ينهي زي ما ضطروا نعمل أرجل صوب يعني منام رجل صوب يعني ولاهم ما تعملش كده غلط عشان دي مطلوب بس مش هنقدر من ألفين وتقفين ما يجيده والحاجات دي لأوجبها زي ما قلنا أوجبها وسهل في الأعذار زي طلعة الجماعة شفنا مثلاً مين ييجيها لكن مسهل في الأعذار فهمت معن؟ عشان برضو فيها دلالة سهل في, في ما هو ايه؟ ايه مسألة إيه ولذلك حصل الخلاف الخلاف للناس اللي الآية اللي في فيها أعذار كتير فيها قالوا الواجب الأصل ما بحش حد يسيء ولا بالضرورة كيف واجب؟ كيف سأعطي الجماعة هذه؟ حذة المفاش حد تيبه إذا ضرورة ده معظم الواجبات، بس مش كل الواجبات هل طيب سنة مطلقة للنفر وذهب بعض الحنابرة إلى تقسيم المنذوبي إلى ثلاثة أقصاد سنة ويما عظم أجره، نفر ويما قل أجره، فضيلة رغيبة وهو ما توسط أجره وهذا تقسيمه مبني على عظم أجر وده الأمر مريب عنا والأجر يختلف اختلاف النية والإخلاص الأحسان في الفعل مشينا، فاضل. ولكن طبعا حمالي لما بيجسون تقسيم ده يعني يريدون إن هم يفحص الناس على فعل إيه يعني إيه يعني يعني ما يعني, يعني, يعني من ناحية الترتيب دي ما ما حصل حاولت تباهش. دي شوية دي فما يعني ما أوقفنا عمل يعني ليه أخيراً. <تصفيق> <تصفيق> مش مشكلة هو يتكلم من ناحية يعني عين دفست الاصول عن التربية مثل انا بصراحة حدد للعلمات بصعه اصول سعادي الاخررر للتربية في اصوله لأيه عشان في الاخر اصول دي للعمل احنا بندرس حتى درسة تعدنا دراسة الاصول للعمل للعمل دلوقتي انا انت تعمل باصول دي فهنا معنى؟ دي اه ما احنا هنفاضل مشوره عند الفقهاء السنة المؤكدة او ما النبي صلى الله عليه وسلم برضه بعض العلماء قالوا سنه زيها سنه مؤكده خالص السنه دي حاجه ما بين الواجب وبين السنه المؤكده اللي هي بعضهم زي المنهل المسلم مثلا تلاقيه من صاغ الجماعه سنه ده مش تخريف هو لا لقى ان حاجة في النص كده مش يعني مش عارف ده زي الواجبات ده زي, زي الفرائض الخمس ولا برضه قال لي والناس يعني عادي لو عادي مش مشكلة تلاقي في الشارع تظل جديد من جهة وناس تأتي تسمي لها فحاط جدا. ده مش تخليف. مفهوم عنه. طيب. ما أفضل مشروع عند الفقهاء سنة المؤكدة وهي مفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت عليه الحذر والسفر مثل الوتر وسنة الفجر. السنة المؤكدة تنقسم إلى حقتين. سنة عليه صلى الله وسلم في السفر والحذر وسنة إنه صلى الله عليه وسلم وضعت عليه الحذر. اللي ولكن الأعظم تأكيدا هي اللي وضع عليها في السفر والحذر زي الوتر الفجر. والواكد برضه الثانيه لو بقى الحديث حاضر غير الباقي برضه مؤكد فالاخر السنه مؤكده اللي سنه موظور عليها والمستحب هو مراقب فيه ان الانسان أو لم عليها أو ما واظب عليها فعندنا التكالمات في سنه مؤكده اللي الانسان عليها غير عليها, عليها. عليها. عليها. المستحب ان فيها فعله أو ما يفعله واظب على ماشي على مستحب هي اللي الانسان عليها يعني في نص عليها بالقول او الفعل. والمستحب هو اللي العلماء جاءوا استحبانهم القواعد. طب العلماء جاءوا استحبانهم القواعد، ده ممكن يتغير استحبانه. إزاي؟ كمثال مثلا في نوت وخدتوا في الروج فتاب قواعد الحالة تلاقي إيه في الروج بلك يستحب مثلا أعدا معينة جستو خدتوا لو ولا خدتوا مفاكرين يستحب مش عارف إيه؟ تقول لك فيش نص على الموضوع ده هو إيه؟ هو لقى للشريعة بتخص على ان انت تجلس منزله اللي اللي تخرج الخارج بمصر فالجوز ده هو المستحب هيجوز بس اهم حاجه طوره العلم ان اللي بيدرس يبقى تمرين اللي ده من القواعد مش يستحب من الايه نصوص ده ده من القواعد امر وايسر من يستحب النصوص بحيث ان احنا لو لقينا كلام غلط في من الايام حلو هو اللي هي يستحب هنا بمعنى ايه بمعنى القاعدة مش بمعنى النص يعني يعني القاعده نفسها مفيش رفض بذاتها هو اي اعلى جسه للقارج مستحبه واحد اقعد كده واحد اقعد كده واحد اقعد كده عشان فيش نص فمهم جدا وانت تدرس من نصوص الفقهاء تشوف هو استهدامه ده ببني على نص ولا بني على ببني على قاعدة ده ببني على قاعدة انت مش مستمسك بالحالة اللي هو بيقولها انت اهم عادة تدور حول قاعدة والقاعدة دي جاء مش رائع برضه اللي هو ايه تلفير الخارج نحن في المثال بتاعه وبرضه مهم لانت تلاحظ. اصطلاحات العلماء ففي بعض العلماء بيصطلحوا على كلمة استحباب في كل كلامهم اللي هي القاعده ويسن في كل كلامهم اللي هي جاية من النص فده فاهمك انت بتعرف المصطلح كده خلاص ان ده قال ويسن يعني النص واستحب يعني القاعدة القاعده وفي علماء مش ماشيين على الايه على المصطلح ده فده محتاج تراجع وراهم تشوف هو ده ليه القاعدة ولا ده ليه النص لو انت تستدل اما لو انت مقلد خلاص فارق غلط ما تتعلم الاستدلال وتستدل بعديه قصاير السنه اللي مرتبه في التاكيد <تصفيق> علينا عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطا ومطره دي استراحات خلافيه بس الاستراحات دي احنا بتفيدنا في ايه بتفيدنا ان احنا اننا فاهمين العلماء استراح حاجه مستقبل يعني بناء استراحه دي الحاجه الثانيه اللي ايه مراتب يعني عايز اوضح لكم ان العلماء تقسيمه المراتب دي لها معنى الاصول وبينبني عليها أحكام بالذات عند التعرضات عند التعرضات تقدم أنهي إلى مرتبة أعادة طب يمكن أن تعول أنه يكون لأسفل من قصر و قصر و انا قلت مع... أنا عشان قلت كذلك هيا لذن من ننضب الشروعي فيه اختلت الشروع العلماء في ذلك و محلوا الخلاف فيما عدا الحج والعلمة والصلاح فأما الحج والعلمة فقد اتفقوا على وجوب اثنى نحو تعالى واديهم الحجه والعمرة لله وان ان بالمال وان ان صدقه بالمال كانت على الطريق فلا خلاف في جواز قطعي ماشي طيب يبقى لو لما اختلفوا هل يلزمني المندوب مش فيه يعني لو دخلت في المندوب هل لازم اكمله لغايه الاخر ولا ينفع اقعه في النص فمش خلاف في الحج والعمرة اللي هم لو انا دخلت فيهم حتى لو كان مندوب يعني مش الحجه الاولى مش حجة الاسلام يعني او العمرة يعني مش معورة الواجرة مفيش خلاف اللي أنا أخذت فيها لازمة المحن مفيش خلاف تدي عشان فيه نخص تدل على كده ومفيش خلاف برضو في الصادقة بالمقالة تنفق على الفقير مثلا أنا رحتمطل على الصادقة ورايح أنا شرعته وراحتمطل على صادقة ورايح لفلان وجيت في النص كده غيرت ورحت روح تلواح تاني ما تتلوش لا يوجد خلاف اللي أنا مفيش مشكلة يعني يجوز لنا ايه؟ أقطعه طيب أما البائي بقى خلاف البائي بقى المدين بقى خلفك بقى أبو حنيفة وأكثر وأصحابي وكذلك الملكية يعني إلا أن المجلوب يجب بالشروع فيه وستدل على ذلك بأدلة منها قوله تعالى ولا تبطل أعمالك ووجه الدلالة أن الآية فيها مهلم عن إطفال العمل طبعا الخلاب بالأعمال في إيه؟ في الأصل يعني الأصل اللي هو يجب بالشروع فيه إلا بدليل إلا بقيمة وأن الأصل اللي هو لا يجب بالشروع يعني لا يج لا لا يجب الشرع فيه إلا بغيره فهمان فعند أبا حنيفة وأكثر أصحابه والملكي قالوا تعالى اتدارب دلنا منها قالوا تعالى ولا تبطل أعمالكم وأجمل دلالة أن الآية فيها نهى عن الطالع العمل وأنه يطلب تحريم وإذا حرم الطالع المندوب وأجب إثمهم فقالوا كلمة لا تبطل أعمالكم الآية آية عامة تشمل كل ما يُبطل إلّا العمل فمن اللي يطلع العمل اللي أنت تدخل في الصلاة مثلا تدخل في النافلة وين وبعدين؟ وتضح أنت كده تضع عملك وفي نهاية الأمر طالع بهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه وكان صائما صوماً فطلع كل وصوم يوما مكانه وأخرج الضار ودني من حديث جابر ووجه الدلالة إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء والاصحاب في العمل الوجود ولا يأمر بقضائه إلا إذا كانوا جبل إذا كان صائناً صام إيه؟ تطبع كل وصم يوم مكاناً فالأصل في الأمر الوجوب إذا كان يجب إيه؟ يصم إيه؟ طبعاً لا ننشي إلا إيه؟ طبعاً دي من الأدلة تدلع المعجل العدلة هو لا في الأصل الألوية يصم إيه؟ يفتت الثالث حالة أن منذوب القلب واجباً إذا منراه فالنذب صيّر المنذوب واجباً بالقول أي بقوله؟ إيه؟ اللوه الرحم دي هم التامي اللي هو كل وصوم يوما يوم بيفق... ما كانه و500 يوم وكان جاي واحد يفطره او كده فقال له كل وصوم يوما ما مش عارف يعني قال له كل وصوم يوما ما كانها يعني <تصفيق> اننا قالوا اللي هو أوجب عليه هو يوم ما كانه <تصفيق> ما لا يقدر يشرب مرض الضم عشان ارضع بايه فذا جمهور بيقول اللي كان فيه عبله جعلوا ياكل كان لازم تمام هم قالوا كده كت... ضروره صحيه مش قالوا قالوا يوجد عذر زي الصيام الصيام واجب فرغنا لا هو اذن فذا عذر اللي هو ايه يفطر ولكن لازم يقضي يوما مكانه هنا هم قالوا لي هنا رخصه بلو. فهو قال قالوا هنا صمنا فهو الرسول رخص فيه اللي ولكن يجب عليه أن ايه يعني أي عبد عليهم هم عليهم وايق انا واخد راي من حوالين راي من الناس لك يعني اللي انا ماشي فقالوا اللي, اللي مرخص له هو لوجود عذر كمرض أو كذا أو كذا أو ولكن كون يقول صوم يوما ما كان تلاقي فلا يدل على ان هو لازم يصوم يوما ما كان و الأصل في المال نافع مش لازم نصومه مكان من مكانه هو كان نافع من عشرة كان أصل طريقة درجة عمضة على صار ثالث حاجة هو والله الجمهور عليهم هو المكان مع الاستحبة يعني أنت عاد أجر هذا اليوم صوم يوم المكان مع الحديث كذا أنا مندوبة قريبة واجبة إذا نظره فالنظر صيغة المندوبة واجبة بقولي. أي بقوله لله علي كذا والشروع في المندوب فعل صير المندوب لله فولبت سانته عن الإفساد وخلاصة هذا دليل قياسه الشروع في الفعل على النهو في الحقيقة دا مش دليل عندهم هم بيردوا على الجمهور الجمهور بيقولوا إذ المندوب يصير واجبا فهم قالوا إيه المشكلة مهنفر صير المندوب واجبا فكذلك المندوب يصير واجبا بالشروع في فهو في الحقيقة لا بش هو بيرد على استدلال الجمهور لما الجمهور قال لهم اللي ازاي يبقى مندوب وبعدين ينقلب واجب لأصد في مندوب اللي هو اللي بقى مندوب هم قالوا له ما فيش مشكلة اللي هو ينقلب واجب بدليل ان النادر يصير المندوب واجبا فكذلك ان المندوب قد يصير واجبا بالشروط. رابح حاجة القيادة على الحج ولا والإيه والعمل ماشي. فذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيها استدلوا بأدلة كمنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفضل طبعاً هذا دليل إيه؟ صريح وواضح فاجه الدلالة من الحديث الظاهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع مخيراً بين الصيام والفتر وإذا كان الصيام المندوب لا يجب بشروع فيه فكذلك تأير المندوبات إلا ما قام عليه ذريء بخصوص كحش. مجنون. إذا الحديث عن الصوم تضع عينه نفسه إن شاء الصوم إن شاء أفضل. ده حديث واضح في في الصيام يجوز اللي أنت في الطعام. سامعين من. مجنون. بيمكن جمعه على ملتش ملتش ملتش إنه هو يجب عليه يعني في السنة ما الناس هو يجب عليه إنه هو يعني هو يقضي طلعة بعد دقيقتين كله طعام. مش واجب بقى إما ما يزجش بالشرائح، هم يقولوا يزج بالشروع هي. مش واجب عليه القضاء. لا، هم يقولوا يزج بالشرائح ولا يفطر إلا العز. لكن أنا بقول الأمير ناسين راحتوا خاص. أنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسألوا أهلهم عندكم طعام فإذا قالوا نعم أكل منه وإلا قال إني إذاً صارم رجل للإستبلاد أنه يكون نوعين الصوم فهم أن طعام طعاماً أكل وإلا الصيام. وصيراً فعلى آخرين قالوا لا هو ما يكن نوع الصوم أصلاً ولكن بعد المعارف أنه لا يوجد نوع الصوم ويجوز نهية الصوم بعد الآية الخامل فهذا الإستبلاد هذا ليس قوي, قوي, قوي عشان عشان احتمالين. يحتمل نحتمل هو كان نوع الصوم أمن ثلاث نحتمل اللي هو نوع الصوم. الصوم بعد الآية ماعل ولكن في حديث أن يسوع أكل من الحافي الذي أهدي لعائشة، ثم قال كنت أصبحت صائم. فلا أرى في الحديث دل أطول على المثال، اللي هو قال كنت أصبحت صائم. يعني كنا الصوم. نشوف. قيم أن لبسها أمر الرجل الذي كان صائما أن يُ كما مرة في الحديث الذي سدل به الحافي وجد الأتباع عدم وجوب أنه لو كان إتمامه موجبا. لا مع مرهم بالفطر لأنه يكون مرض معصي الرسول صلى الله عليه به كذلك من أدلة الجمهور أن الصحابة ولا عن الصحابة كثيرين اللي هم وهم كانوا صائمين ذا ابن طلائع وذا ابن طالحة ذا ابن ريا وذا ابن عباس كان يصومون قطوع ثم يصومون أثني في أثني وزي ما إن إحنا هنا نحن أيها الفهم طيب يقول إيه وقول الجمهور أرجح وأما تتلالوا بالآية فمقصود بها إفطار الأعمال للرياء أوجا الردة يعني الجمهور دقاء حمل الآية واتطلوا أعملاتهم على إيه على الرياء والردة ومحبطات الأعمال زي العجب وكذا وكذا, وكذا, وكذا. الممي وأما الحديث فهو دليل للجمهور لأن الصلاة والسلام أجاب للصائم المتطوع أن يفتر وقوله صن يوم مكانه هناك لأنه görvözt a net, így rád a személy, mennyi aldájól gondolja a net, a net bizonyítja, hogy éhe, győr a net, és amikor a szabályok a net, akkor egyáltalán nem szabad, és amikor a szabályok a net, akkor egyáltalán nem szabad, és amikor a szabályok a net, akkor egyáltalán nem صح، فالراجع في الصيام قول اللي قول الجمهور لا الشفاعة حملة الجنون أويا الشفاعة حملة في الاتجاه في التجاه. قول الشفاعة حملة لي عشان الصيام واضح منصوص فالرد عليها صعب ولكن في غير اللي في غير الصيام وغير الحج والصلاة فالملكيّة مثلاً من أديتنا يقاس في غير الصيام والحج عمر على الحج والعمره والشفعايا احنا بنعملها قالوا غير الصيام على الإيه؟ على الصيام ماشي تفرج والله اعلم القول الشفعائيه ودار الشيخ يعني الشفعايا مبدا لو غير الصيام على الصيام لان الحج والعمره الاصل فيهم انه يعني بينهم وبين الثلاث الواجبات جديدات. يعني تلاقي الحاجة أولا على استثناءات عن الدايب فلو انت عايز تودى عرب لمين لا هتلاقي العبادات التانية عرب لبعض الحاجة فرمعات؟ ولكن برضو دا يفدأ الخلاف قوي في غير الصيام فالواحد ما يستسهلش الخروب من الديه انه مستحبات لذات الصلاة ليه حسن من ايه؟ شو كلاو بعض صلاة انت يعني انت باينة قوان الله عزيز تخرج من الصلاة كده يعني ما تمنعني ان يستثني الخروج ليه عشان فهو في الاخر انت ما عندكش نص في ان من الصلاه بالعكس الله بن مسعود اللي هو ما صلى مع مع سيدنا رصول سلام مش عارف بنص ده لحد فين من امان البقره ال فقال هممت ان ايه نامرس من إيه؟ فهو بالنسبه له يعني يخرج من الصلاة مع ان النافله ويعني هو فلو قلنا يجوز اه اللي أنت تقول بس ما تستسهل هالشيء، أنت عشان تطلع عنك لا خليها عند الحاجة. ماشي وورد برضو دليل يقول اللي هو في في الحاجة اللي هو الحديث بتاعه صلاتي وأمي صلاتي وأمي صلاتي وأمي أحيانًا لو بتاع الجريش. ماشي وعلى ما أنت كان هو يخرج من الصلاة في مراجع يعني في انت تخرج لكن مش مش ما كده تخرج لما يكون في حاجة فهمت ولكن ما ما كده يعني يعني برحت. في الصيام براحة عشان لأحد يتكلم عن عن الكلام مش الص يعني, يعني بزاد الصالح. بزاد الصالح. بزاد هي إن أنت خلي الموضوع مزد بقى إيه إن فيه مسؤولين كتير بقى يعني هي مش هتطلع هي بس هي تطلع بس في الصيام لحتى ماشي فاستنالوا الذات يعني ايه ما نستسالش الا لو وجدت حاجة لو نريد حاجه ماشي فاول في المندوب مساله بقى إيه ان المندوب مراتب صواب صواب طريقه يقول اصلا هيقول ان انت يعني بجوازه هقول ان طرق بدون سبب بدون سبب مش بدون سبب بدون سبب الموضوع أنا من المقصود من الآية ولا تقرع أنا لكم طول الأعمال البرية أو البرية وأنا اللي فاهم كنا المستدله على الآية بالآية دي على عن دراسة قرآن مصطفى. ده رأي رأي تاني بيسندله يمكن لا. واضح أنا فاهم إنه خارج نحن ما خوش نصوت طويلة في هذا من الآية دي. حمل الآية على طول الأعمال البرية أو البرية شو هو طول النقطة يعني وخلاص يجب أن نأخذ من طويلة طويلة على على القراءة ده على الفائدة. متنساش يا مكنش ده تاني طب هنا ده الثانيه لو قسم فيها على حمى حقوق يعني هتبقى ادله اصول يعني هو على كلام آه. على كلام مركز على الوقت ايوه عايز ان انا هطلع على اتصال ثاني والوقت مش, مش عايز اقول بدون سبب بس سبب بسيط ماشي هو حاجه يعني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 ولأنه يعني ما فيش أدلة تدل، فهم معا؟ فالكلام هيعتبر من جهته ومش في نص صارف من نحن من جهته من ال يعني بقى الأدب وفعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الوصل، فيبقى محتمل يعني محتمل القولية. ولكن من أحد الفعّال أفضل الصطابنة وبتدار الأمور يعني الآية دي مش معناها كذا في <تصفيق> هو الملكية والحنفيه كده وقالوا لا تطرقوا اعمالكم الأصل في في الاله العام فيدخل فيها كل ما يدخل تحت اطوال العام تفهمنا ولكن على رأي الشافعيه او الايه وال هيخصص ما جاء فيه نص بان الآية عامه او هنقول لا الآية المقصود بها مخاطه العمل فلو أن يخصص ما فيه نص سيبقى النواكل بس عشان الصيام والقياس على الصيام لو قالوا لا المقصود بالآية هنا ما في مواكل أعمال على الآية قبليها وبعديها دول على كده ففي الحالة ديت هيبقى هيبقى ندمج دليل في تحريم الخروج من الفرص من شو سوى عند ده ده من بوكس من ده في الصالون طبعا في, في التداول من لا انا يكون من ممكن يكون من, ممكن يكون من تما يعني حسب العلماء كتير يعني حتى لو هو رأي ولا مش حرام بس هو برضه إيقاد التاني اللي عبره يعني عني مش مش مغيره طيب في كم مستوى للخروج من من العمل من دور يعني أسهل من الناس اللي تشتغل يعني السيادة تطور تشتغل حاجة مثلًا من مثل nem a sziám, futol a dílét, dílja a járás, és ő a على A hajd a dílét dílja a gárdán járás. Miben? Miben ezért vág? Még nem is eldől. Minden vág a lé, a szombat. De a szalet, azért, hogy a lé, a lé, a lé, a lé, a lé, a lé, a a lé, a lé, a lé, a lé, a lé, a lé, a lé, a lé, a lé, a el, يجوز jöz, ilyen a szükség, ilyen panafia, hogy ők megváltoztatták az eredeti, hogy a szója, mint a في talán a sharaf mandu nem fogja el fog. Különböző módon. Így, most a legutóbbi, amikor a szükség, hogy a szükség, hogy a szükség, a szükség, hogy a szükség, a szükség, hogy a a szükség, hogy a szükség, hogy a a a a القول والفعل الأصل فيه هو التشريع ولكن يخرج منه أشياء يخرج منه إيه؟ أشياء أول حالة لو كان حاجة خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم فهي تخرج من, الـ إيه؟ من التشريع يعني بحاجة خاصة من نبي صلى الله عليه وسلم زي مسألة الجواز أكثر من أبار زي مسألة الصيام هو الوصال في الصيعة وهنا لازم يجي دليل اللي ده خصوصي így az első gyermekek, vagyis gyermekek, akiket a szülők születési helyére szállítanak, a szülők születési helyére a szülők a majd az a szép, hogy valaki azt mondja, hogy ez a szép, ez a szép, ez a szép, ez a szép, كان a szép, ez a szép, a a a a a a a a a a a a ha di a 1. hely aélélében, másik, ahol az első két esetben az első nem volt szükség. 1. hely. A 2. hely a színe a gallya és a színe a és a színe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 taláms a nyomága a tóol a nábil szállás, két sor a helyeken tóol, és bárgom, hogy én, hogy én, mi sem gondolok a dologra, hogy ahol én vagyok, hogy én vagyok, hogy én vagyok, hogy én vagyok, hogy én vagyok, hogy én vagyok, hogy én vagyok, الرأي دلهم يعني إننا بصرم يفعلها على جهة التشريع وإنما فعلها على جهة العادة يعني اللي, اللي, اللي هي عادة عند العرب فبسم فعلها ما فعلها لكن جاءت قليلا اللي هي تدل على العادة من صامن هذا عادة العرب خلاص يعني طالما قلنا قليلا اللي تدل على العادة أو قلنا قليا اللي في الحالة دي الأصل في العادة والليلة اللي هي مشهورة ورأي شف الإسلام قال اللي هي الأصل فيها الإباحة ولكن يأخذ عليها تواب إذا كان إذا كان فعلها حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وجمع بهذا بين دليل هذا ودليل كذا فالصح لو أنا قلت قرنا على إنها يعني الإنسان فعلها على سبيل العالم فعلها سبيل جبل وهي فانز الله عليه ففي الحالة دي مثلاً ما صح حسناً قرنا على كده. لم يفعلها على سبيل ولكن ورد a szafátok a hava, هم كانوا a على ذلك فقال لو فعلها a النبي a الله a وسلم a يفعل ما يريده يعني ما ما hava, a hava, a hava, a hava, ماشي ha megyünk a véleményre, ami a kibillésre, ami az eredeti kibillés, az isthába született, lehet, hogy néhány személy, على ezt mondja, elvállalja a szavukat, és azt mondja, hogy az isthába van, az isthába van, és ez így van, és ez így van, és ez így van, és ez így van, és ez így Feltéve, például, feltéve, bána gondolja, azért, bárhogy, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, például, لما vagyis لو كان Gáspár tárgya ده a tény, hogy a túlcsúszásról szóló gyermekek, akkor a gyermekeknek a szüleiknek is szükségük van rájuk. A szüleiknek is szükségük van rájuk. A szüleiknek is szükségük van rájuk. A szüleiknek is szükségük van مسألة برضو الإ اللي, اللي جت وايد مسألة قنصوة بعض المشايخ قال لك الإ الطائية دي ما فيهاش دليل أصلاً وعمامة وكذا فمش مستحب فقالوا إيه إن العمامة والطائية وكل ده مش مستحبة فعادي ومش تأذن بس أصلاً بين مباح أصلاً يعني الشيخ ياس الراحل بقى له شخص مميز ولكن الراجع في المسألة الإ اللي صح ما فيش نص على العمامة والقنصوة ذاتهم ولكن طالب عن الرسول كما ذكر المقتضى المعالج الهويه حافه الراس قط طب ما رؤيه حافه الراس قط ده على سبيل العاده وعلى سبيل التشريع طب دلوقتي هنيجي في مساله بقى هنتكلم عنها ايه لو حاله احنا مش عارفين يعني على سبيل العاده ولا على سبيل على سبيل على الراجح ان هي على سبيل التشريع عشان الاصل في فعلا ليس صرا من التشريع في فلان فلان برضه ما ايه بس الراجح ان الاصل الحاجه اللي انا مش عارف يعني زميل عاده زميل تشريع لان انا جاي في قرينه ليها على سبيل العاده ماشي لكن امر باطل ولكن لو فعلتها حبل الاسلام لكن لو انا ما عنديش قرينه في حاجه ومن دام ما الرجل أو من حياته وتحتمل المسلم يعمل من باب الأدب والخلق ودايما كذا من باب التشريع فتحتمل اللي هي عادة صح فلما احتمل فما عم ليش حاله تراجح دولة ده؟ فيبقى راجح عندي على الوصول بتاعه الوصول الفقري يعني اللي محتمل التشريع والعادة يبقى الأصل في التشريع لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معنا؟ فهميني معنا؟ لا المختار عند سبعة وأربعين المختار نصي. كلنا خلنا ذي وبين كل ما مكينش فيها مش عايز وجبة هوب من حيثه فخلنا عايز وجبة هوب من حيثه. لكن أبين. لا لا لا لا, لا ده كلام لا نبي مو جدي. طب ما قلتي إن بسلام صل ما ما فيها. هو قلتي فاع الحنا وما شددت فيها. لا الكلام ده يخرج كتير جدا من الصرنا اللي فيها عادات الشعب يعني يخرج كتير قوي وياتي انا الذي يعني مثلا المثال هم... يعني الجلابيه مثلا الجلابيه المفروض ما حدش يختلف ان هي مش حلال ليه ده نص علشان فهم الصحابه ما هو النص برده يقول ايه الحديث يقول إيه؟ كان احب لباسي إليه الايه القميص صح اه ما هو واحد برده ممكن يقول دي عادي يعني حابة الغازل هي من درجة الفترة مش من باب التحباب ماشي؟ ولكن هنقوله وضفها من الصحابة السبعة إشاء قالتها وقالتها في حديث من جابة إيه عائزة الصحابة يمتثل وإليها فدي تؤيد أكثر اللي هي أقرب للتشليع منها للايه الحالة الثانية اللي الجابية فيها مميزات عن نفس الآخر اللي هي واسعة والشارع يدل على استحباب الوازل واللي هي أكثر في إيه؟ في سطر العور والصاعي بدل على إيه فكل الحاجات دي تؤيد اللي هي أقرب تجس فهمت؟ تفضل فمع... يا فمع... وحنا فمع... ما استحضرنا أصل دقة بديم وإيه القرائن أصل اللي تدل بالحاجة دي عادة مش لا في قراءات ال ال ال القرائن دي, دي عادة العرب إن العرب كلهم كانوا يعولون ليست الشعر، هو الشعر مراد حاجات في الادب والشعر كده اللي العرب كانوا بيقولوا شعر يعني الرجاله اللي الموضوع مصاوب طب حاجة عادية عاديه فطبيعي ان هم انا هيغرق في الايه؟ في ماشي ولكن الحديث ما رؤي حاس في الراس قط كنوا كن حط الحديث يدل على إيه؟ على اللي في منهم كانوا بيبقى حاس في ولكن هو بيقول لك النظم ان النظم يرى حاس في الراس طبعًا يعني لو كان مهتم من اللي هو ما ايه ما يبقاش حاسس بالرضا ده بقى ليه الله أعلم ممكن تكون على علاه بيتكون جميل ممكن يكون بيحب كده ممكن يكون تشريع مش ممكن يكون وقتها مثلا دي حاجه التوشين يت... مثلا الراجل طيب ماشي حتى راضي يقور و زماننا ماشي ماشي ما هو عشان كده هيرضى هيرضى الخير اي صح هيرضى الخلاف في المسألة دي خلاف يسير يعني لا أحد يلوم أحد عليه يعني دلوقتي ها يقول السلم راتب ففي سنة فعل السلم وفي سنة في إيه فهذا واضح الخلاف في الحاجات اللي هي السلم علاه ولا السلم عباده دي هذا الخلاف يعني برضو أنا إيه يعني الأخ مثلا اللي بعت في الاعتكاف والأخوة اللي عبست سبع أيام اللي الثلاث تربحهم مش لمس قطن وعيد يعني مندل وطفرة ههه فا إيه فيعني يعني خير أنا أنا طبعا ما إحنا بس الناس المسألة دي خلافها لا، ده فيه خلاف أصلاً. العلم ومسألة يعني دقيقة. مش كده يعني انت هو مقفر الشافر اللي خلاص ما يعني حكمنا في طرق وزير. فهذا ما إحنا اللي عملناه بس إحنا نوصل بالنوع بنعمل الحاجات بريعة عشان يتفهم عندنا فهم للإيه الشرع وإحنا لما نشدد شيء فينا نشدد في الشارع. ولكن برضو علينا اللي بيفهمين ونمرد التربية إحنا نبأحرصين على كل ما مايه. ما يعني ما هو سنة سواء كانت ك كبيرة أو إيه عشان إحنا على سناعطاء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 طبعًا يا حماش اسمح الله بالصلاة مع الغرف. طاع طاعات السنة الجبلية مع الغرف. يعني لو حايل الغرف الناس لو واحد عملها هي إذا موجودة. آه أو لو إحنا تأكدنا اللي هي سنة جبلية؟ آه نعم. تأكدنا؟ آه العلماء دي يقدموا. آه الغرف. زي ما سطر الشعر. سطر الشعر سنة جبلية؟ أو سنة عري؟ زي ما يكون؟ نعم. فهنا إن تعاظم مع الغرف وكذا، خلاص الغرف كذا. بس لو إحنا تأكدنا اللي هي سنة جبلية. أما لو إحنا يعني زي مثلا القميص دي مش سنة قبل إيه؟ قميص دي سنة إيه؟ مستحقة فينا ما نجاو العرف لا، فهمنا؟ فزدادوا قمصان عني مش سنة قبل إيه؟ عني اللي جا زنا مستحقة، إجا هنا العرف مش القمصان اللي هو طبتي الرأس، يعني مثل ما إحنا فيش التهاب في القمصان زادتها ولا في عمام زاد، في التهاب في طبتي الرأس بأي طريقة توترت الرأس؟ ماشي؟ ماشي؟ ki, ki valakit, én, én, lehet, hogy a مش ااا بضابط العوض ريمال يعني ممكن بقى عايز عبد المني كويس المعنى كلش <تصفيق> <تصفيق> طب هرش الوقت اللي, قاله عادة يمكن يعني اللي فيها المحمد يعني وقعت عليه العمال قالوا بصوره العاده ان ممكن يعمل انساء ذاته فيها محمد اذكر ما يعني بيسالوا ايه اذا وقع عليه يعني لو وقعت يعني حاجه التباوند دي غير ارادي منه فدي مت ما ما, ما, ما تستننش فيها اما الحاجه اللي تقع عليه بيراده فدي تستننش بيه برضو العمال قالوا بصوره العاده ناخد من كده اه صح رأيه كده يعني طيب تمام أول مرة باسمح لي اسم الاشموغيه ايه شو, شو انا ما طبعا هي الا رمي ما ده وكمان زي ما احنا خدنا براي شيخ خلاص محقق من المحقق الله وحربنا كان امر جميل يبقى خطوتين كده طيب خلاص <تصفيق>